في آخر الليلة بنها في نسل الساعة إلى ليلة الحلقة حتى من حلقات بسفير القرآن العظيم وهي ليلة اليوم التاسعة العشرين من شائر الله المعظم الشعبان لعام 1385 من حجرة المعصوم الكريم العظيم الحمم صلى الله عليه وسلم اليوم الخامس من شهر سبتمبر مع العامة وتسعينة وخمسة وتوعين من مراب الله ورسوله الله عليه وعلى نبينا وكل انبياء الله وسلم ودارد ورحم ونوعين والليلة مع نفت الشتام في سورة آيال امرأة من أيضا قولين تعالى لقد سبع الله طول النبيل ثان إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ونحن أبن الله إلى آخر الصورة يَا يُّا اللَّهُونَ آمَنُوا إِسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَبِتُوا فَصَّتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ كِي بِهُمْ فَلُّلَّهَ رُّالَّهَ عَلَيْهُ مَا مَا وَيْمَعُ بَيْمَا وَمَا إِسْتِلَاهُ وَالْمِدَارَسُ فالإمام يفرق فلحب الورائي يسمح ثم نزلس لمتدارس أعجب الله لنا في هذه الجنة التطويرات بين نعمين ثلاثة اصطرابة الكرآن والاسترابة الكرآن لنبارسة الكرآن هي نعم الثلاث تبقى في بيت الله تحت رعاية الله ودلال الله وحمده والمريء صلى الله عليه وسلم يقول نجي تنع قرم في بيت من بنيك الله يتمون كتاب الله ويتباع يسوله بينهم إلا وشياتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم مستفينة فذا تراثل الله فيهم عندك سمع أعذان عن النعمة الاستفينة إذا نزلت تجرت لها الكلوم واتنعنت لها العراحة فهذه نعمة لن نحر الله لها القرآن من مجالك القرآن والرحمة حفتهم الملائكة فهشياتهم ونزعت عليه مستكينة كل هذا الخير يخشته الله عز وجل يا آبا القرآن بيه كرارة واصطناعا لا مدارسة ونحن مدارسة عقد الدروس والصناة العمر بالحكم والأحكام من, من كتاب الله فنحن بحمد الله يفعل هذا كله القرآن يكلى والقرآن يسمح والقرآن يكبرد وكان يكونوا درسوا فهذا الرزء الأخير من سورة آل أبوان يلين لنا أشياء من تعليمات الله لنا ومن أرشاد الله إينا فسبحان ربي إن الله لن يتكلم عنا بعضهم خلقنا كما يدعي الفلاسفة المتبرة الجاهلين وحينا ترعد خلاكفة يقولون ان الله بعد ان خلق الخلق وثم يخلقون الخوامين تخلى عمه وفركاته يعني خلاكهم يجبون خلاكين سؤالهم بس ليش الضحر واذا العقيدة مركوبة كل لا مجموعة ولا مطرر ان الله عز وجل لم يتخلى عن خلقه وفركة ولا خلقة تعاين لا بالليل ولا بالنهار فإن الله لا تكلى عن القلب لن في السماء على الأرض إن الله يمشد السماوات والأرض هم تزولة فالعيزة لك إن أنسكونا يعني ما أنسكونا من بعد من بعضهم السماء أن تطع على الأرض إلا بعضهم وللله عز يدل على فالكل نحن ثلاث نحنة الإجاز ثم نحنة الإنجاز جاءت نعمه ترشد يعني يوجد كل المواد تم ارتب ايضا بالافاق ثلاثه فراغ الجبال بعد ما يوجد مش ثابت مخلوقات من الغذاء قامت على الارضات الماديه المحسوسه اللازمه لبناء ان فيهم نبح ويعلم امات ويرد ويدعو ويرشدهم للارشاد من الانبياء ورسل عشان يعلمهم هذه الحريفه ويعلمهم الحقيقه بتاعتهم يبقى هده كل امات هم مرشد المنزل الله هذا القران العظيم والله اعظم كتاب الوجود اتفق نور السماء والارض الشباب الموجود الميلة بعد ما نهينا في الصورة اي لبيه الامران فترقة المساعدة والحلافهم في العقيدة ورد عليهم وترسل اليهود ورد القرآن عليهم ورد القرآن والانكسار والعزيمة والعرب والأثمار والعيامي والثناء والنتيجة كل هذا استرعى بالقرآن الحمد لله ما تبناش في حالة نفذ الإنكان بعد هذا هذا الفر한 في الليله ويري بعض البشر ويتدافع على عينيه فذكر ذات ربنا حب يا جال الى اننا نسل ان نتقي الله في مواجهه الشر وقد دعون في العمل بها برعله في الايات اللي احنا بنسمعها الان ان نريد البلاد والذين المسلمين لا تظن انكم فتاه سايحون لا نجد من البلاء ولا نجد من يعيش كده بشريعة وراحة في نفسه يبحث عن درافة الدنيا درافة الدنيا النقل اللي عارضة من بلاء الناس وبلاء الأهل والناس ولكن هنا الهم الإسلامية اللي عليها الضريجة وعليها الثلاثة للتضيئة الأنام هنفع الكلام بالليل بحيولان ربنا بعد حجات ينزع في الاخرى والموت والدنيا والاحوالها التناء عشان ينزع من صدورنا الفلسط والفلسط, والفلسط الشريف ومن الجبار الى هذه المدع الفانية ويعلق قلبنا والاخرى بالأثير عشان نتحمل في سبيل الله ما نتحمل يا خلال دي احنا ربنا ده يعني احنا نسحش ننصف احمله برمنا لنا ما يسحش ان الواحد يتنجح ايات مؤمن الناس اللي هم بشريء المبنى عليه بشيء ما حنا روش وقال بيان من الافراد انتجا اللي عايز الناس اللي بحيط بشيء ما حنا روش بها ادعاء ما يسح الشكون من الافرادة المسجر ففي الاخير من درس الليها هيرضيحنا عبدنا للآيات العشرة والآيات المنقى الامران صدع عظمت الله في السماء والأرض باختلات الليل والمهار وبالعين يا منير وبالعين ابدا الصمد رحمن الله للسماء والارض والثوات والفنات وله من اول البحار والانهار بيقول اللي بنشوف العظمه دي ان ربنا بيعمله كلام ده ايه نماذج تفكر وتدبر ثم هيرجعنا ربنا بعد كده في الجزاء الاول وفي الاخره فانا ان لا غير من ادرار والله سبحانه وتعالى فحيبين دعون الناس اللي انهم عليهم جهة كلها اللي انهم لعلمه النسارة لابد دعون الناس كائرين بيارات الحق بياراته بمحمد رسول الله عليه وسلم نبياً ورسولاً كان اعلمه القبيل رئيسى ونسى وآخر حق في النسارة لي وجهنا لها الهاتف ودعون خلاصة للسرة في الآية الخطانية يا أيها اللون ومسبر وصابه ورابطه لعلكم تتلقين هنعرف بوقتي الخلق بنسبر وصابه ايه الخلق للصد والمشارعة الله ومن خلح كل المجيح لعلك المرتب بهذه الأخلاق الأربعة اللي هي السد والمشارعة والبرادة وتكر الله ما ثلاثة مجملة لا طبعا طويل اللي هنسمع في تعليق ايوه اول من مسائل يعقوب ان امكان والاستنيه اي تضارب اي من قول بيجئونا بهذه الافعال والتشكيك من ان زي ما بيقول احد معك الجلسه اللي ده اسهل حاجه كل اللي انت انت عايز ايه ده اللي انا محمد هجمع عليك اضح استخدامكم في المي نرجع ايه في التعليم اعمل من ناس ناس طالب واخد عندك حساب من عين الناس دي هبقى اجيب ورق دي اللي بنتكلم اجل هو عيل كله كده بس واللي انا محمد كله وهي مرضيه تقنيات بقى الناس في حاجات ما فارس مكان ده هو وايه جبنا غير من اشياء من غير قائد بقى عليه وحبيبة اللي هو الزفار في المسأل بتاعنا الزفار ايه يريد عليه وعقل الله بالبر والبحر والجيز حينما نزع قول الله تعالى في سرط البطرة اللي احنا في السراعة بحمد الله من الذي يترجو في الله فزا الحسنة فيجا له أبعاث في كبيرة فالله يكبض ويبسط وليه في الرهن قوله في الرهن فكفرنا وقال البحضاح جيري وطلح على جيري وراحض الرعب أحكم هنوال لهم قالوا يوم ربنا حايفة اترض الحكا لحين يردون لنا ونقيا وضعب قد يا رسول الله قد المال الثاني عشان يرتدي إلينا حاجة الدافئة في الدنيا الخام ويحنا بضعب ووش الوحدة حينيب بضعب ويقال في الأسرة ربنا حيرد الحاجة للضعب بالأول ماشي يعني نؤمن العاقل بشكل العاقل بلاش هتنموني يتنع الآية ان ربنا عايز يشجع الناس على الفرض الحسن وعلى اللهم يبتعوا في الصباح المساكين ويحنوا على القرام والمسابير والمحتاجين ويعملوا بلوت ربنا أبني معنا ذلك ليه ليسالك ربنا ربنا المستعد يرجع ثلاث أبعاً ومبعاً في الداخلات أبني معنا ذلك زمير اليعيد استعلوها الكلمة وشمعها يفابل اليعيدي زمير اليعيدي والله جنب جنب وسط العرب على اساس نوع الاندله بتاعه المصري بتاع بيشغل الانداد واخد المعين دي الحته ما دي او البنك بتاعي في الخنده دي دي حسابات مبني وحرجاده ارجوه زي شوف الانداد الانداد بتاعنا بتاع اللي كان يقولوا لا تكون الرمله دي ولا ايه رجعتهم هنا فوالياء كلام ربناه ماذا تحريح تحرقون الكلم من البعض مواضع عليهم معاك الله معاي ربنا حقول لكم الدنيا اش اردولك السبعونية اذا عامل ايه والن معنا كلام ربنا, في ربنا بيقول ما ان البرتة وحيضاعي البتء انا لا تجينا بالخلط وفلتحرقها هيبك الجمع كن لان رب بيقول لان ده لفرد الله والقرض دولاته انا بنترد مشان لا نفسه انا بلا بيحب عن مشاركة الحياة في الوقت ويأتي كده ده هي يجي عليه الفتراء من الفتراء قال لي يجي الفتراء يا عمر ديتي ان الله يعتام انا انا نايل عندي انا نايل عميد يجي على منزله منزله الفهره بس الجهة ليمتم وانا هاكبر هذه المعاملة موجع لي انا ألم يعلم ان الله هو يقدر الطاوضة عن عباده ويأخبر الصداقات لا سلام ما انه واحد يحبن المسلمين يجب يحوض بكلامه يشغل ان اله ممثل بشخص انسان وينزل يقول له ادرس بيلمت محصوف لا يتبنى شيء لم يكن لأي فضل لما لما يبع في الجهة امين على كيره. ونفس التغيراء اللي هي جاء لهم فيها عن الغلامة اللي مستفيدين بس والإنجيل فيه هؤلية على فرامهم فقرات منهم سجعة أسلمائية عاودين يحطهم فقرارات الإسلام لأنهم في جميع الأسلماء فقرات فلنك إشعة كثرة معهم من يارد منهم فانا عندي حاجة كثير من المسلمين بتعذيري في أعظم مشاعر لهم وحاسيسهم جانبا وياردين بالله وحتى مش يطعن بحاجة لقد قال الله الله بيحر يحر فقال لا ترى الفضيكة ما قرد عنه لما اطلع الاشياء عن والله امين ما عمل عمل انه ما نعملش هذا العمل إلا عن يقين اسمعه بغدني وأراه بعين عشان ما اعمل عمل فربرنا حسيني الشيء او يسألش او ما اعلمش يعمل الفضيك ان يهد المدينة كان لهم بيت حكم بيت المدرس بيت المدرس وكنك المدرس معناها المكان اللي بتبقى فيه دروس ودعوهم ايه ده, ده المدرس. المعلم المدرس تسمى بيت بتاع المدرس وكان عندهم من هذا الليه كتير وكان اللي لحاج حكيمه عشان يعلموه الكتب والضباطع ويعلموهم منهم اتراهم المتنين جايه ايه تليهم ازاي وانيهم ازاي فالسديك رضي الله عنه عارف ان المدرات متاعهم اللي هي في المدرات اسمها في الحرق في الحرق في الحرق تحضرت ليه بجماله على الدرس فالدخل السديك الله عنه بيت المدرات متاعهم لها بالسلطة في الحرق قائد للجلس ومعه حضر تاني شدير اسم وكان يسمى ينشع وشحياء وأشيح اسمه يعني شاعة عنده فطوارة الصديقة اللي هو طوارة عشان يسمع نوع يعني المنزل بتاعتلمه يقوله بعد ايه في ايه البنيت اللي بيسمع نوع مدرس وهي اشبه اشبه بكلاح ببقى بكلاح بطاعمة قالوا الاسلام عليكم بجينكم اليدي كنت تتلعوا الاسلام علموا البيان بتاعنا اننا تتلعوا الاسلام هذا الحالة الشريف اللي ينسوا لنا وإحنا متعاهدين قال أنا لنا انا تعم في جينكم ولا تتلعوا بجيننا تلعوا تعرف كذا بعجر الصديق يتمعون في الحاجة برد بجرع الكلام يا جماعة يا هود حجرة الالاء بتاع المسلمين كما رأت من مسلم الألسان كما كان الرب بتاعها من فائح ريك ما بقنا من, من, من منه كما يلاها هذا كان الرب بتاعها من فائح كما بقنا من منه كما يلاها هذا وعنده بحرار الرائع ويجاء محرار أم أن ياخد منهم يجبهم أبعاد هذا سلم الإشاعر مش إشاعر حد بل أسانا بؤيد ففارت من وراء العبيد فجأ وهي غضان لله واجه كل عبارة عن حروب وطر الجنب وضع لك الحاق وضربه على وجهه برض من مؤذيما سجيدا متواجد انت عارف ان تعمل بطير يضرب في شركته كل من مجيه واحد محذر واحدة كله احرام سبعا السدوك هم عارفين يعني عارفين السدوك رمين وما ينزل في الإسلام عارف ايه وإن كانت نبضي ويقول انه ما يدريش عالتين بقام القوة يتشل فتنجيه تنشل طلعت الحار جاء من هاه على وين حال صلى الله عليه وسلم عشان يشتكيره بس هل اتفضل يتجاه معاهدة لابنه موته الرافع المرافوشة تنشف الحصف لابنه بس وياه الرافع جاء على نهده هجب انه انتقم لله والغريح بميره على نهده بس كان يكون طبعا تألم لأنه مش عاوزين نعمل جاديتا مش مجلعة بحاجة ليه اللي كانت صديقة بعدين قد حمالوه زيته ليه وهذا والصديق جاي على مهن قالت لها عاداته ما حملت يا رسول الله إبناء الثاري على الزارة طويلة متويحة اللي يبدعه بأنه مردنا الثار بأنه ياخد تسارع عبادة دلت منا القرض لفقر بأن خزائن ثلاثة وانا بيحل يردع النفس يغير وانتحرم عليك فبس كلاك كذلك بأيدي بعد ان انطلق في دي شاعر فأوضبك قال لي يا رب ميتر مهاجم في سمع الكريمية لانا في الحافة انا ما حداش بكد بياس الحالية متجن هلا بيطلق احنا بيه كده حرام الملكة وانت الكلب انت فبقصول عشان بيبقى العوية راه من الزوارة العاجل قال لي لي كان نهات عشان الالية تاخد نجراها بالإسباب لذلك قال لي كان معي الله يا كنت عاما جيسك اذا كان عايزك جيسك يدخل في سروجة عشان اكدار واسفع ان لو يشفرني سروج حيوه هحيض معنا مين بقى دخلت واحد قال لي هاشو باركم لست العالم نزيد معنا انه لازم العزالة بقى الحياة دخلت بقى واسف غيره ليه مكتش معك مصر بند يمكنه ولو ترى كل بيته ازاي يواجه المشكله دي وايه بالقران يقول لاول اك ما تعلم لقد سمع الله قيل لمن قاتل ان الله قاهر لا حول ولا قوه الا بالله ده هو ده اللي كله دعوه يا اسف انت شبه دي تمام ربنا ده شبه سعيد جاءت لك لا ترسل الله قائل لمن قاتل ان الله قاهر ونحن وابن يأس نفتبوا نعطاهم ومش نفس الكلام ذات بلقصوا بصحة مش كلام ذات وقتلهم الأنبياء بغي الحق دائل قائلا وسائل فعلا أقوالهم خريفة وأطعالهم أغلبة فنفتبوا نعطاهم وقتلهم الأنبياء بغي الحق لنكون هذيكم عذر الحقيق إذا يريدك أن أتقدم اتحذيكم الله ليس بلان بالعبيد فحرمنا عن هذا يا قال الله عليه وسلم يا أولاك أبحر فقال صدفت شراء التناع تصدفت إنه مكت وزلت خمعة مزبوط الله فقال أولاك لإنحاط قال لي والله إن حدت إلى بسمها لحظت عم أون ولم نجد لحده يهديهم يحكي النبيين مش برأة تنحاط على أولاك نحن شكل يهديهم يحكي بالنبيين ان تشجع لها وابكر وعيه عند ربنا لانا وابكر ده اتصليه صدريك للذي جاهر الصد اللي هو الرسول وصدى طريقي اللي هو ابكر ولاقيك ابن اللي ما عند ربنا ثم بلع القرآن يتفالع ده في الهدى شايع اليعوب انا ربنا مش بس كلمات كلمة الله ذاكيره نحن اغلية للملوك قبل كده اتقفلوا الامراء والمسلمين والمستعمنين الحمد لله وتكلم على الله تعالى ان الله لا عائد الينا الا المؤمنين بلا حتى اجينا نقول لهم تاكلوا كان من دم ال... ال... ال... الاستعمار ده اسمه ما بقولش ان احنا نؤمن من محمد عيسى ما عايش اللي احنا مؤمنين بامتحان دور الدوله صح اي ربنا هيجي عارض... ايوه قرحت يتصدقه واحد يومي إلا ما يتمنى جميع مرد ذاته إن إذا تصدق واحد من قمته بصادفة مكبولة نازلت من الثماء ناري فأكلت إذا نازلت النار وأكلت السادقة جبعه ضلت على إن السادقة مكبولة يعني أنه اللي بتعال قمه بيئة هي اللي بتعيش أنه ما زالت النار لم تنجل جبعه أنه بتعال قمه جاذب في مجال اللي لها قالوا ان الله عارض الينا قالوا انه حتى اتنا كفرداني تعتروا النار انا رب العزة برضى عليه ونك الدليل يانا جبتوا فيهم الله فكير ويسقيتوا في فتلكم الانبياء قد جاءتوا الناس المنقبلي بالبينات يولي يقلتوا كانوا يرجعوا النار دي على الانبياء الابد كبه وكانت احضروا النار وطاكلوا الصلفة فعلا ويقبلها قدرنا قتلتموهم إن كنتم صوابطين لمنهم تجدير الكاذب عليهم اختراف لابد يكون اختراف بطاعت الله حتى تنهلك مع الأمداء السابقين كبير إفرائيه إنه لا تلتهم لا تسدي حجة ولا لأ من تتجزلين محمد أهلات من جسكن فلعرصتهم على المسارح الدنياية مع أنكم تعتفدين أنه رسول الله حقا الذين يعتنون في الكتاب يعرفون ما أنك والله برفع من انها تسمين الحق علم اصلي على الالم الامين انت يا جروى على القران يا ذات سيد هذا عدنان بعد ما انا قلت وبعد ترويح المشاء والتضع بتاعتي انت يا مش بس انت ما باخدش على طاقتك يا حبيبي ارجع يا محمد انت يا جروى مش انت عين المجذبين ليه نفس الناس زائم البينات والزبر والكتاب المنير البينات اللي هي البراهيم والأدلة الصاطعة والحجاج البيت والزبر اللي هي الكتب السماويل والكتاب المنير المنير المنفح الجلد انا ما بريني اعمل انبياء اللي قبلك فنجايدين الكتب السماويل اللي نحكونا المنقسنا ده من الله الشيء كان واضح البين بين الطريق اللي ماشي في الضلمة يا الضلال ومع هذا المجيء كان الرص من قدامك في الجنوب 3000 انا عايز اقوله اضيف في المدرسه السنه دي بقت غلطه مش اعرف ده كده طب ما انت ما ترجعش وانا كده من مقابله اتصور على لانات الجديد البعيد حتى فاه المصري ولا مبدين لكلمات الله ولا فنجاءة للنبأ المرسلين احنا ينبق على الأنبياء الأذنك وحتى اللهم جيد طيب وهذا الناب بخاص بارك من الرسل الرسل الأذنك كانوا أهل عزم وأهل طنج ومجلب وصدر ومشابات هذا صح جديد أنت أهلهم أنت ديبين. لا انت احسانا تصبر كلا صبر او العزب لنرهشك ولا اتتاج لك وهل في صورة اخر صورة امين اه يصبر لحكم ربك يصبر لحكم ربك ولا تتو انت يا صاحب الحزب ايه اتستعجل جاي يوريس تتبع وطيئك تتبع مكة للتطار الثقش ثاني قبلك اعمل كده صاحب الحزب فانهجبت لني فاليك الاجب لعزب وهو عافظه وهو عافظه رجل اي من غير مأذى مثلا انا الذي انبقتك وارسلتك وانا اللي مجحت اصل الحكم ربك ولا تكون تصاحب الحكم انت كل تفيره بسورك لا يا يا رب دستا الواحدي تعب شديد قال انا اعرف اني يمكن ايما مسح لا يمكن حدث حمام اعلمك لكن ايه احنا قفلون ان واصبر لحكم يدك فإنك بعيوننا قال له الله على عيونها احنا عيون علينا العيون هنا نور بالعناية وقال له خد برشامل وبتصليك وصبرك لحد ما يجي الناصب الكبير بقى قال له ايه برشامل قال له ولقد معلم وصبروك لي ما يبهولون ايه تصبح ربك يكم من الساجدين استعلم بالسجد للتجديح فاصبر حق الله تاخذ ثقيله فصراتك هيغطي حله وقاتع سفنه صبرك على ابنك يعود برغبته حتى ياتي اليقين طيب يعلم قال ده يا دنيا علاقتنا على الله لا يحزني الذي يقولوا احنا قاعدين بامني بنزمر بيها بنهدره في علق انهم يكذبون لا يكذبون قرمنا بانهم 100 مين تجربهم جيد يجرب ولكن ماذا علمين دعاك ما يشحبون طيب الان هلين ربنا لها بعد من تهم جاوب وتكتبهم وتسوية الرسيل ودوان اللي قالوا على الابنا اقضى جيرت بنا بقى جاد الدوائم هو الدوائم يخلي جزعاني هو كان بينتجه ويخلي اللي حد خناه على المعصية يصلح ليه هو وينفع للعالي والطاع وينفع للجبار والمتواضع في كان هو مين يقدر قال له نفس ذائقة الموت بانما قوم خذول الق يوم القيامه فمن جهزها عن الماء وغفر الذمه فنجا زال حياه الدنيا الا متاع الغرور في الواقع يا اخواني ايه ان نفد عندها بعض الوقت لان الناس اقترب الناس حسانهم وهم في عقلة معرضون ما يعطيهم من ذكر من ربهم محدثا الا استنعيه لهم يلعبون لا ايه انا اتذكر ان العام الماضي كان سعيدا في اخر كما في المعافل في شهدان غالي بكر في الجمعة بتعرفه واعلمنا هنالك اجاني استغرقتها من الروحة التقيت ومنحقها في, ومن في الساحة عشان الغلوز بقى المسجد الجهة طويلة جاية بياتي بقى وقف وقف وقف وقف وقف وقف. بقى الجمعة حافل جمعة الشعبان ونحق ماذا من ساعة ما كنت بقى اتكلم في النهاز مسجد المعايزة قلص ومندق من حاجة الساحة ماذا من تقدر حافل في السانة كلها بقى الجمعة حافل جهة عشانا اثنى عشر شهر كان بيه عباد أجل كيف يقف؟ سبحان الله كيف انسلط أبيه المدة؟ زي السنين لديه المنا يعينوا المنا شوالهم الأمل عاهم كبائي الأجل شوالهم <تصفيق> الأمل عاهم كبائي الأجل كل سنة سبزين واللي سنة واللي واللي أربعين ولا حاجة أحد بك فعشان المال الاختراف اللي هو ربنا جايب الليه وده كل كلام اللي هو معاني مرتبطة ببقى النجوز وعشان ربنا عزيزان ليبتاني الناس وامتحينهم صحيح كل يجلو اخبار اخبار متانية واخبار زمانية واخبار عالمية واخبار محلية ابن حجة الامضان جيبنا الامضان ايه الاسعى ايه الجنح ده الساد واحد ده النهار ده كذا بالأحداث الزمورية والمكانية واني بشأن الدرداء ينفى رأى المصير أفراد ينفى الحفر وقته وما بد له له لأيه الحبار من أفضل سنة الحج الاثنين رمضان جير شعبان فاتل حج ما بس كل حج لايه كل حج بالفكر اختراف الزرام ولكن ما تأثى لعزيز البيان ايه عطيسة لعزيز البيان وايه عطيسة الحفرة اللي هتحوشه لازم انتوا تعرفوا ليه الصوه حلوه جه في اي عقد ولا معاش والمرايه في المكتبه فين ما كان كلامنا الكمبيوتر والمطبعه في جرانه ومتقولش عذاب مين القدر الارض بتاعه دي على الارض اللي ورثها فلان ولا مراته ولا ابصوا هي كده بقى من سبيل الجسد لما يشبع انا في يوم نيجي نفتح المايه طبعا من سبيل لا يقع كل صراحه ياخد المال وبعدين المال هتهلك الدنيا احرقوا الدره مثلا ما احنا في البال. ما اتعب عليهم الصراعات والتناحر والقتال يتقاطع عليه ليه الواحد ما يديش اللي يجب عليه يعني مهل شوية ليه سرع فيه اخرى وينمشي على مهل في الدنيا ايه اكل شو ما يسمحناش بيه كلب يمجد عنه إيه اللي يجبني حد ربيب الله ولا حبتها ولا خنزير ولا إيه ولا حاشرة بيه حاش دي له بالحاجة ما ديشي مهلوك المخلصات الله عشان المدنين بجمس المدنين مشهور دي هو نهار حتى يقولوني تحمل مهاداء وضغضاء للناس يتعيز جيد المذنوب والحاجة المتلاه منه اللي هي العمل الصالح اللي بيو ساعته في القتلة فيه بيوهن البرس في الجمعة لذلك ومشغل الناس بالمذنوب وتشاعله عن المطلوب المطلوب منه من العمل الصالح اللي قلع على الله قلع على الله والجيب اللي قل الله يا, يا اياكم ومؤمن داداتهم في الارض وقل عوام التوع يحيان يلاحد ناك دلزل الشفارة والمهارة والجابي والنطر لم يذبح موضوع رجب الجابي زي بعد ونستطيع في الأسناد ونعتبه في السنة من بين أساب الجنة يعني انت جدت أسناد أطلق رسالتك وماله موقع شفا خير مو مش عاد الجنة مش عايزة لأخر أسناد الجنة مش عايزة عمل فالح وإذا كان طالع لنا الهضرب الحلوث الجاب بتاح معانا اللقر يقول إن اللجين أعمل وعمل الصالحات لهم جنات المعينة أكيد من الجنات المعين مجابش إلا رعب آمانك وعامل الصالحات هم دون سنة من الجنات المعين كده يا عمال ربنا عمال بيهامن بالجنة يعني بحفر كيسة للبرداد عمال بيهامن اللي ما عشتهش يترد يترد والله قال إيه أرى إن صلحة الله عالية سلحة ربنا بزعف غالية ما يدعاش إلا الأهلات إلا اللي بغل يتنسدينها المهر وضرع السنة ثم الله اشترى من المؤمنين عن كيسة ومؤموا طب اصبروا بقى عايزين الناس اللي ليها الرقنه فيها والمال كله عايز حد من المال وروحك ايه بان في كتابه الى عيدي مشهور بالكامل انك موجود وتجيد الدافع المخيط ايه يا ربنا الليولا يقول لابتن ضيافة المرض يعني لنا تتاين عدولات المهمة القيامة كون بنا الكلية ديان على القرصان اصبح الكلية مش كلية الاعلام ولا كلية الاستجارة ولا الزراعة الكلية العالمية الهيئة المرض ما عايشي وعنه يبقى لان باعتنى الاتخال اللي يعلمه مايش بلده دي عدد برد برد يعلمه بعض الزمي ايه بعض الزمي مش ايه انه دي عدد مني بقى الكل ناس ما تخلي يا رب خام بذكر استثنين وانا يرجى قبليه قلب يا رب استثنى الرسل حبيب البرسل قبليهم كده عايشون ينظروا الناس التركة وينصحوا الناس ويرجع ده الكل ناس الرسل قلب الرسل الان بقى الان بقى قد الملائكة اوه بل لا يسبكوا لها بالقوة وهم بميه يعملون قد لك لا يعطينا اللي انا بقى الاستثنين بيبقى الوان الملائكة قد الطيور من الحشار دي ما عليها الشهر حبابها الحشار حاريتهم يقال كل شيء من خيالك واللاشر كل شيء كل من عليها افان قالوا الملائكة تنهوا كل من عليها جاء الارف تهنتين هالكو المشاقين هالكو اللي هاشت ولا خلقه ولا تحت ولا ولا سنة لا إلا اللي هاشت كل نسي يضائف كأن الويت بطع وارد الدوح مهاشي كل ناس لا ضائفة الميت ضائفة الرحيل بيحط يدي في الريكوة اللي باع الميت يضائفة عشان ناس يبرد الحرارة قال إنا الموت لتكارات إنا الموت لتكارات الله المهين على المجم تكارات ويسا فهد انه يا ترباه على تربك يا عبد ويقول لا, لا ترب على أبيكي بعد اليوم وإن شاء الله ما يترب لكي انتها قالوا يا حياتي بربيك الأعلى غرة ويجي بأى من الله لا ترب على أبيكي يا فهدى انا الموت لا تكترات انه الموت لا ما يصبه عليك سبع كرب كل اربع جايب دي مية غربة سبك الحفاظ عم الحرارة وراعي درين يرشع بالعرب العرب شديد مجيئ والدالك مولانا هو المع مو من جديد الموت من وراش هالعرب من جميلة تبا تقول الزائفة المتقدات من الزائفة دي وكان يقوله ان يرموا الف مره مصيف اهلى من ترى روح يقول دائم الله عليه لا امن لي من الارض لا يستديت به من حول المطلع يا رب من لك من الارض بعلا وربني خاتم دعمت الارض كلها بس ما يجيبليش العيون بتاع نفع الروح ويصاد على الازل لا امن لي جبنا سقاء من الارض بعلا من لا اشتبع ليه لنحاول المطلع المطلع الروح عامر ابن العاصر لا يرضى عنه لفتع مطلع سؤالان انا المخطرة لا يرضى عن جميع كان داني ايه بس اذا واحد مي يرجع تاني للدنيا ايه هو تأتيت الموت ولا اللي ايه لا احوة تبيران ارجع لش واحد من مينة عشان ما اتقعش سلامي ايه بيلي واحدة راحت بالموت يا جديد خلاص قومي عليه لا عاشي فقالوا إن عام ربنا عقف نفسي يحضره الموت فلما حاضر الموت إذا اللي قلوه مش عام ببنا عقف اللي يقول فلسجيبه ده ابن عبدالله إبن عام لما هو يقول فلسجيبه حيث ده فلما الموت قاموا الصغار اللي حياليه والناس اللي حياليه يا عم انت تتياه لي بسرول بزيك بس مام نفس نفسك أحد وقالوا من هناك من تبتنيه طريق قالوا إيه قالوا ما, ما تقولاش كلمة تفيدنا العادة لما يقولوا معلك او لو تبقى في ثلاث الميت وجاءت الميت الحق بس والله تبقى ده بس متعبره الحال ده لسه في الدبال ولكن والله كأن السماء انطلقت امامي على الأرض وكأن روحي رجل فخذ بغدره لا روحي ثور على مقلاة زيت لا يحترق مثل الصحيح ولا هو يطير امره المداه امين هكذا يجب ان يلاقي مال عبدية مش حضرة امين هيبقى شعوري بحساس لدي مدارس عبر ده يموز ان رب العزم يتروا بعبادة بيجميع ان واقفوا روز السفرة انه يشتد القلم لان دروح ده ليشتك القدرة يا رجل ده يقتلع ده يقتلع من كل ضده كل حالة الجسر شو الجسر جاتاً بليون بليون بليون اموت البلايين وكرايا والموت حيثم احنا ايه الروح في عزيزه الغلاف على حيجة بحت كل شعر بيه ايجا ربنا يجب يميني على عزيز الساعة حليم مستكرة وجاءت الموت الميت والحم قال لعلي استكرة بيه ده انا لا تقعش نعرفش لا ميت ولا ميت اجه اللينا يعني لعلم مستكرة بيه براح من دينج الالي بالبنى بربي العزيز الساعة حليم عشان يقص على مركز الاحتاس بيحسيك بالقلم ليه بقى إيه وطاق في حد ما لا تطلع إلا عنها ربنا يتعلم معنا دي يتعلم عنها الله إنه نفس مجرقة في الموت ولعجل الآلة الجملة اللي جاء بعد الجملة الإيرف الآلة إيه آلة؟ بسيجينا للي إننا تعتقلنا أدورات الياه بالكيان إننا بيأيه أفضل للسماعين لا والله غني اللي يسمع لنا الدنيا يجريته بالدنيا اتدب فانما تستوي لهم ورقم ايه لا لا يعني قال لنا غني ما استطعش يعني مش كل واحد بيقول كويس على شويه ينتهي السبيل يقول الله انت اللي بيقول اللي يعمل مع الله كويس لما ربنا يكرنه ان الله هو اللي بيجعلنا في مرتبه تحت اللي ربنا بيقول الان وتن تن الاجره الكامله يوم القيامه ولا حساب ولا حساب من عمل ولا حتى لا حتى لمؤمنين دون رفاء الله قبل رفاء الله مجرحة ينهم وإنما تيطينا ولولاهم مجرحة من, من جاءة الدنيا عن دي لا حتى الدنيا تحاكت القادر يوم اياما مش الدنيا يدوش الدنيا نبدأ المال وريح بارك شام جاءة العوالي جاءة الصحة دا حتى مجرحة دي بشعورة من الله مش قلت المساعد الدنيا هم من كما أطاك من راحة فيها فهو ربح تقبله يعني ايه امه امه لو ربنا خلت في الهن من يومة اليوم لما تنبت ايه خواته فإذا ربنا لي احبارك يومة الاثنين يهبارها يوم لأني على ورث دفعات من يومة لكن هؤلاء امه امه وما تعطي ربنا بتنازل وتفضل وتكرم واتحاني وتعطي في الهن ريحيك اللي بحبل من الله ما بني حاسمش ربنا على الهن يعني ايه اخدوه الهن ربنا نبع لها هذا الان انتلاك مش ج فأيه الجنة من الجنة بتشفى لأنه ما فيها ناس مميشة مميشة فاق يا ربنا هفضل الشفاء براحة يا سهلا فيك افضلين لا يا ربك اتشوء انا عليك انت شارك علينا الشفاء من اكل طاعة فاقاليه الراحة فضلا منك وراحة ما فيها حدوء ايه عندنا الدنيا حكيش الآن يا فئة ازاي كلهم يتاوي الاجرين من جهة الدنيا ومن جهة الدنيا ومن جهة الدنيا يقول كلام حضر عليه الصلاة من الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل واحدكم إصبعه في اليم الام. سيأمر بما يرجعه يا صلاة يعني يعني, يعني عايز يعمل الوكيد نسكة طبعا غلابة ده الواحد منا بيجيل غلابة ولا تبقى انتعجلها ده ولا ملابس يوم, يوم يتقلوا فلتكى ان منك سيان جاله الرجل يقولون الدنيا دي كلها بعيال ابن سيان ابن سيان ابن عبد احد افضلط ابنها ضيطة بشرة طانعة بالنسبة الاخرة كما تضع اصباحك في البحر وانشيبك حد المي ما الدنيا في الاخرة الا كما يدع لوحدهم اصبعه في, الوحيدة في, الوحيدة. في اي النغرق والبحر فاليانزر دي مارك فهذا هو التعليف الخاطف على فرؤين فهذا مثل رئيسة الميت والعلمات يقررهم ان رب العزة جلالة حينما صلك ابان آدم وعشكرة في ذاهرين التي سيتعلم دمينها جميع ابنائي فحيثما تنتقل آخر النطر الله في ذاهر عمين آدم مع الله حيث رأيتين بلغان في هذا الصور ويباع ترمان في القمور لأيزاها تكون الساعة آدم ظاهر كان فيه أكام ألف ألف ألف واليوم واليوم مسائل اللي ربنا بيضحيرها دمشقية لا يعرفها ملت المترد ولا ربي النفس الحمد لله اللي خلق الصراعات والأرض تباع للظلمات والنور كل من الذي قادر على ادين يحسب هو الذي قد خزن من دون لو ان هذا اجل واجل مسمى عندك جاء لكل واحد من اجل ودع الديون ادي كل اهل كل اهل الادم اجل بقى امم فاذا انتهى الاجل الاخير نرجع في السر الى احكام من القدره لا يخالف ربك ان الادم من غيرين غيره من دياتك ان دياتك الموت لأنه يتقنك ان دياتك اليوم القوى من دياتك الانير والسياد يقوله صلى الله عليه وسلم لماذا ديه سيط احاديتك الجنة غير ما الدنيا ما يعني السيط اللي هو يعني الفرداد اللي بيشيله سيط الجبه ولا العربلي ايطير حصائف فيها ايحربها المنت قد عاديو حصائف حصائف في الحرب حدريه المساحة الواج سوى ايه المساحة الواج يعني. يعني عرب الخلاجانة كانت يتم إيه, ايه المساحة دي لان في الجنة ليه كانت مجرم في المية ليه كانت ليه كانت ليه عقل العرب لما في الجنة خير من الدنيا جدي لأنه يحضن في الجنة الجنة في, صوح. صوح في الجنة مساحة موضع طوح في ايه من فوق موضع طوح في دخانة عام النار في كل الجنة فقد فاز ومر الدنيا إلا ما تعبوا روح اللي قام لابدنا ما هنا جاء بالزحفة عام النار لا لا تحفقش الجنة ذاك لا بدي اغيرهم رجعه في عاني النار انه يجد رح عاني النار ويجد خلع الجنة قطلت قاعد ليه ربنا جاب يجد اخذها عاني النار قبل بخل الجنة لان احنا انه يحلقش الجنة هم نرق الآن عن هذا ويجد اكيد اولئي بحيث الرب في الجنة الا انه تمر الهار عقربه في الجنة اللي تحت البحر وتمر فوق انت وخاصة بقى ما لقى انه جاءت عني ميش حتى قاعد يا سعيد اللي اردى عنا نحن من اللي على النار على يسين يسين هو في حالة. ولكن نحن من النجاة منها على شك لأن اللغة قالوا يمكن الا ياردها كان على ربك حتما نقبل ان نمجل الذين اتقل المجاة عند النجاة انتقل انه انت ماذا انت انت اتقلت ينجل الظاربين فيها يحيي. كما ايه اشفة بمحر فيه منهم قرائزة للتعديد من عيالك المناجدين والمتابة الجزء وحطين مزدكت في ايه الصراط على الان تدر عليها والجنة على الشاطئ التالي والله انتهي المدى اللقاء وحفظنا اتعجز فهناك بيك من عباد الله لا يرون الصراط ولا يعانينا الحرور عليها ولا ازباحنا على الجنة اننا يطيرين عليه كالطيف اقفوا على هي البرد في الجنه منهم من رياح الريح منهم من تيمر بالقاف منهم انتعاق انواع الضواخ منهم ومنهم اللي ماشي على اجله على اجله عمله منهم من يصح ويحسن منهم مذي في منهم طال والكلايب على الصراط من كمان فتافيس من الحلو تحت الجزار اللي على طول دي اشياء محير علامه الله ما في فيها ريحة مع ناطقية تتناسب مع المعاف وهم نعفية وهو أكلوك فتع في راحبنا يمر من كلوك على, على, الجنب. الجنب في في على, على الجد هل يقول جد ينزل ينزلوا على النار واحدة هل ينزلوا على النار واحدة النار واحدة على في غنسر ينزل هل يقول جد عن النار على فضل ما كان عندي من الجد فأن الجنية تتلق وراح ليس بحقق ونصفها ولا احجاج بتاني ورق بتاع الصراحة ولي مش بقى بتاني حقوق يجي يجي يمشي بتقين ويجي تجيب بتعزيبك ولا بتاع ترك الصالة ولا بتاع الظلم ولا بتاع الطرقة ومارس المسان تفيه ولا مرعب ما يمجيه لكاللوك وارا واحزان فبسوق بسوص ما شافش يا تاريب انا ورق النجاح ويحننا في هذا اليوم يا رب وإلينا توقعنا ويوراكم يوم القول ومن ذهبها عن النار ويطرع الجنة فكفتها فيه دوة تاييس يقوله عليه وسلم من حب ان يضحبها عن النار فيدفع الجنة فاي تدريكه من يفق فاي يؤمنه الاخر وان يأتي بالناس ما يحب ان يؤثر والله يقوله ايه يا رخياتي ليه يحب يضحب عن النار ويطرع الجنة هم حسيني وقال عز وجل على فتره قال ايه الحكول اخر تحت تجرفهم يعني متهديه لا ينقذ الله ولا ملائكه ادى اي حاجه طلعنا منهم من الهواء صح ده والله مجنون ان هو ان الله وما يدركه له الاقدات الاليه الاقماء العظمى والمطر اعلى في السماء والارض وان كان يطبق مثنين ايه اليوم الاخر اللي هو ده عايزين من مهملين بالأفرميك والحساب والسهار والبعض النسير والخشر والصراط واللنزان والجمعة وما مهملين ايه التانية هو الفأكير منياتك هو ان يأتي الناس ما يحب ان يلقى لك دعم مع الناس جمع تحب اني يتطلق معك مبيعا بحرائية نفاق شوية فاق سات عشر يجيب الجيمان بالله ساب هنا حمد المعمل عن الناس وهو خالق والأخلق مع الخالق معامل معروف الإخلاط والتوحيد والعياد مع المخلق 10 اللي قولنا من شرط إن اتجاهته عن النار يخشي جمع إن مع المعنوات اللي متقدم لهم يعنيه العظم تقدم لما يواحد ويستعاجه وهو عن واحد ما تخط ولا بنا يجيبه عن واحد عارس قوله بنا يجيبه عن واحد أعدان قوله بنا يجيبه عن واحد ما تريد لبنى في كدربة واحد في المساء واحطة لبنى وصل عليه على مناسه وعلى مناسه فيه وكي شانا تحدى انه يوم المعبنى بايقين يوم الحياة الدنيا الا مطاع اللي هو كله هروض يوم دي القرآن دي هو الهكير ينادر من اللي جيتها كله هروض عليه كيف يأتي اخر الآن واحد فض بشية مية على فردان او على مين هقول انه ممكن يدخل واحد بتتفرش المايه دي حاجه من اداره زولا التهلك لانه السدود بتاعها اللي بيدالو اللي منخل انت تسمح فيها لا اي حد جاي ادي صوابع وصد فينا لا بيعيش كده مفتوح الوليد بقى عندي ان واحد هنا لانه عايز يدفع يبقى انا بقول تمام ما يبقاش عارف يعمل بانه عايز اجد حاجه الماضي على العلو رايت تبعد عني حاجه اي وجدت كده حاجه طولا انت من المهمه في معناها لا انت تبعد كده مجاتك جريت فوق فعلت انا دهي الرب من قد لا يدني رد عليه في قرآن الكبير الأجل قالوا ما الحاجز دي إلا نجعله غروح يعني حجلاتي ياللي قد حالي بيها المواردون بيها احضي غروح ده الربال مخروف ينفق وصواري هاتفح بعد يجي بقية فح تلعني هنالك موارد مجرّبين ليس نعفق العمل الصارح ويأجدني أخينا اللي يقوم ينفق العين معاكم ايضا ومثلما وعند المرسلة يجي غير السرق بعد عمر باقول فليه بات الحديث ومسال لما عمر الله بسال عن مدلس جديد من بسمال قال ليه ليه اللي كان تسليه عابد ايديه يا ناجم وإيه اللي كان يستحى وهو فالح الدنيا بإيشارات من الله أي ناجم نستفع عمره الضاني عابد علاءه حارس حريص تاتر دامي حاقد حادة بعد سبعين ساة عمرين قال ده كلام فالحارس هذين جربتها وقال أمين عمالت قلتها مكام وقال بسسر الى اللا اللي الله الكلام بيهزي ليصرف ناس مم العيه حتى ما الثلاث يلا كويس يعني لدي عيه في كويس في ما يجي يموت هم اللي الثلاث وعليه اللي عايه هو تبعيه يا ناس لان هو فارح من الدنيا هم اللي عاياتهم فالبسيان بيه يتبع هم اللي عاياتهم انت هيا بحط هو بقى هم متحل هو اللي عايه اللي عايه الحليم دي اللي يليه اللي وبرج لاكن متهور وهم بيضيعوا حياتهم لو كان منهم زينا قالته بيقولوا لا ده والله طولوا العضم اضحكوا اللي عايز عبد المدب لا في ده يضحك كان عامل مطاعه الله بما يهمهم وهم بيضيعوا حياتهم وطاقتهم ويروحوا ضاعوا بخوف ربنا هو يقول الحمد لله لا من احضر لقاء الله حب له لقاء لا الله ولا امك وابن ادم لا والما في حيلة يبحثون صغيرة فعمل ليوم ان تكون اذا في يوم وفيك ادراحك المسرور طبعا على في الصغير انا نحاق الدنيا الا نتاع الورور الورور بضم نظيم امنا ربنا كان الشيطان لا يارير بالفتر بالجين نتوح الدنيا ويرير وير. الشيطان الراحة لا يارير وهم اللي في هو الدنيا. الشيطانة. النفس الأمارة. الهاوة. اللي يبنين على الحقيقة أحلال ناها الناس قلتنا اربعة من الله. اني ابتليك بأربعه ما كلته. الا رجال بمشاقاتي وعنائي ادليس والدنيا ونفسي والحياة. كيف الخلاص هو كله اعضائي. الخلاص مين ها يستقل بالله. ما يقول اياك يا ناعد الناس ها يستقل ايه. طيب. يقول اياك بعد كده اقول ايه. بإجابة فالله قادت مجمع يجيني ان لا يجني البلاء جميعون قاوم الدلاء وكما يجيني في اموالكم وانفسكم رب احنا عزونا قلاء مع لا يجني البلاء لا من يعرف اصابه ان من غير اصابك عم بخل جميعا يجيني لا يجني على قراءة البلاء كما انقرر اذا احب الله قوم التلاهم فمن بلاجة طلاه الرضا ومن فخد طلاه استفاد لكن لئينا في اما ياليكم منفسكم وقالت البقرة قبل كده وقالت لئيناكم بشيء من الحاس يجيء ونفس الناح والانس يا قمرات وقال قبل كده ان حقبت الانسفني الجن فلما يعلم الله والذي هذي نكم على وصابرين وقالت سوء محمد وقالت لئيناكم حتى نعلنا المجاهدة نكم على صابرين بسرع بسجل عليه اعترف 20 مرة يبقى لازم يتحمل خذاء الله في جنورية اياه يجي العين اياه يجي العينيس حق فهول الله ان رضينا بالله يا ربما يشير علينا وربما يقول لنا ما يشير الشرق فلا يشيرون شمع الله محمولين طيب من جنب البلاء قالوا يا من الذين ايت الكتاب من خلقهم يمد الذين هشيراكوا الهدى الكثير من جنب البلاء يا يقول الجنب البلاء والمسجدين والمسجدين واليعيد والمطار والسياعيين هتسمعون انهم اثبت وشتاء في الجنب جعب نحن نبقى يارب ايه الدواء بعد هذا الدواء بعد ان شخصت الدواء يا رب الارض يتمنى ما هو الدواء قالوا ان تصبروا يا فان ذلك من حذر انت بيه يا حماح قالوا ان قال حيخالك تنشى على المصائف بعقل في الدنيا انه يموت اللي يصحف اللي فالسر يقرب اللي حيخالك سمره على الشراء يجيب عقل يتقالين ديني هيتطلع منها تقالين تستمره الدكت وان تصبر يا فإننا ذات المعازم أمور اتنسى السؤال معنا مجمع ساعة الحرب الفرق التصمير تبتكت يأتيكم من تغيرهم هذا يجدكم ربكم بخمسة آلاف اللي الملائك بسرمين يعني استرقوا سيدنا ويسر مما يدعوه إلا فرقات مالك بحلكم يا لبنزل برهم ومات ألمن الله علينا إله من يبتكي يا سبير الله على هدوء أذي المحسنين الصبر يبتكي يا والتعال وإنت أصدورك التفكير يدوك الجديد مشايا فلا أسلت شكواني معنا الصبر يتفكر الصبر يتفكر يعني فعندها صبر قد تلعندها شكفر تجد يقول انت يبطل معي للجن ما نسألش ما عناك تأيين من يصنر يتفكر المعنى وقال الدنيا وهم يرتاب وانت هين طائر يتفكر عطفة بس عجيب أحمر وإنت أصدورك يا تتفكر اللهم تربط لها بنا عائلة والسر يا كتب في أحبان النفاق الذي هيته ايه ربنا خد نفاق عن علم وديا الآيب روافع ربنا يسر وذا قد الله نفاق الذين هيك الكتاب لا تبين الله الناس ولا تستمون قد بني قال لي يا جماعة يا علماء يا عيو. يا علماء النصارى يا علماء المسلمين انه يحبن بيوني الناس ايه رو تبتين حاجة مما لدى ايه حاجة حفظ العلماء كانوا في اليهود والمصارى والمسلمين مش, مش عدد فتال قال لا كان بذيه يرأى بذيه واشترى بيه ثم من قليلة بذيه كما يشترون نعيذ هذا بالله الآية من جرع اجمع المخصرين على ان هذين آيه جاء بذب عجال احبار اليهود اللي عليها تنسحب على علماء المسلمين اللي لدينا شرف عليهم منهم يبينوا بحكام وإيضا عن المنكر وإيضا بالمعريض يحافظ الله لونا تلاقيه فهجابلوا عن الأمر والنه ودعمال الناس وديبوا صدق وبقى والحديث قال من كتب علما علم الله إياه فالجمع الله الرجال من النار يوم القيامة وأحب الناس عيادا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بإياه يا عالم بعلمه لم يحملن معذب انت النار قبل عباغ اليتان يا اي الحديث قال جسم معيه من 19 ساعتمالي لأي الناس حتصعر به من النار ثلاث عالم قارئ يسألهم الله علمتك فماذا عن الي الناس وقلت يقول لي ما فعلت ذلك التباق يدري ولم يفعلت لي ياتيو للناس عالم وقال وفيدي وقد قالوا فعلت نوائد يتالك بيها للناس ويالي التالي انت تجدت منا معنى في يقول لي وصلت راحي يقول لي فعلت ذلك ياتيو للناس ويكارين ومسحين مش ليجل يتالك بيها للناس يتالك في الشجاعة ومقره الصح عنه تبا يزيجي يا رب جاهدت بسواق حتى أفوتهم يقول لي فعلت ذلك التباق يدري الله ولكن نسى قاتلت بياء مش عشان نجي فقد فيت الهوه والنار قال ابو هريرة ثم زالت على صدره والثالثة هراء الثلاثة اي من انتصاح رماله بهم وضم قياده اللهم وضفنا اخلاص فيما نعمل وصدر فيما في بقى كان ناس اللي عن المعركة حاجة وعيد وبعد يرطيب ويجع من المعارضة يا ايه احنا ناخدات تكتير خلالك يا رفاق الله احنا ناخده تكتير احنا قلنا انح بنحرك الناس ايه وبيبقى معكي فأسلوحة يا اعمالي جئيبه مش كورسة اللي جئيبه سبحان الله يا تتلقين على المعارضة احنا تكبورا رسول اني ايه ايه الحتة التامية بعض الناس يا ايه يجيش رسول بك الراسول بأثار فاليا احوة يقولون انهم اتبعوا هم تبقوا فيها اي من جاء في الاسم في الاسم يعني يقريب على فترة غالب عشان ما غرفش الاسمانات وبعد ما يبشيه يبناء جايما شغلوها اي حد شانتاعدوها لتفزك افكرنا با قرب الايدة قال لجلالة قال احوة لا تحتضن من الذين يفرحون ان يقتلوا فليحبون ان يحمد ان يوالم يفعله لا تحتى الانجاه البناء فايفات من العجاب ولا اهم عجاب قريب اي انتان يحد الله تفكره ويبداحينه في شيء معنا ليش لا يمكن يفتلط من عجاب الله حتى جاءت الحقيقة اللي مشدع دونالا يقضى شعلا ديكي فارغة يزوب مشدع يعني ايه داني اه بقبض للجنيه والوحدة كتب بجرد يد يحديني ويقضى بنوحمد صلى الله قال الله على وسلم ايه اللي حصل المتصدر ولا ده يعني بيوجه لي ان ان من حاجه ده انا قلت له ما دع على باي ده, ده, ده اي نروح للضغط واحد يقول انت انت انت رايح عند الدكتور لان هو بيقول مقصر مني ومنك والله اي يحضر النهارده زمن 2000 في كما تحضر ولا ده عشان ما يكون ضحوك من انا اي واحد يقول لك, حاجة. حاجة حجم حجم. لك ان الامه دي اخد يا اخي يا مهند كلمه حاجه الامال ولا غيره في الكربله ولا في الحاره هو بيجيب لك حاجات فيها خدمات يعني فرب العز ب2001 يدفعوا اشياء ما عملوهاش حتى يطلب لا طقمنا الذين يراعونات ويطلبون ان يحملوا بما قال احترمناه اللي يتابقون من العداد مش عيد من العدد لله ولهم عدد القليل والله يدلك التنويات والأرجو لله العزيزين طبيعا لم تقع معنا العشر آيات اللي قال للرسيب يبكي حتى تلت لحيته ثم بكى حتى تلت لحيته حترة ثم بكى حتى تلت لحيته حترة واحد لن يبكي حد دنيه مكيلا لحيته وكان ذا رحية مجلعة ثم يبتل حج جاء له مجلل حجرة ثم يبتل حج حج له مجلل الأرض الله يجي ليجي تهيك مجلال عشان يقول لي على الصبح من طاجر خراف يلقيه عمال يبتل في الحجرة يقول لي عشان لنا تفت الله وكذا ما من قطر يقول لي أكى لا أكون عبدا شكولك يا بلال ومالي ألا أبتي وقد أنزل الله علي الميل عشر آيات ييد من قرآها ولم يتفكر فيه ييد من ولم يتفكر فيه قد بل فيه في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من آيات المهور البدر الليين يذكرون الله قياما وتعيدا وعلى ينوبهم ويتفكرون في خلف السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فإنه عجال الناس إلى داخل الحد سوى وصنره على داخل وإنشان فقط إن العباط عم الرسوله مثلاً سنة كان قالني ابن عبدالله لا في أتحاوزيني يا نسا الدنيا شكراً يا نسا فالعباط قال لي ابن عبدالله ابن عبدالله قال لي يا لأ أنا عايز اختلاق بعض ليه يا لاب عندي ليه قال لي واحد ألمانية ما تحسل وحبه من ده قال يحدى هو ليه حد خلط اليمون يا باسر حد خلط اليمون عشان ليه قال ليه ده خلط اليمونة عفتي أبه ويستهى زي عشان قد تعنجل تشبين تهجل بهم إزاي بيه ماتين اللي نبين ويجي بلقيه عشان يعرف عدو من هذا جيه بقلت يعني هاتف راسو اسوى ولكن يعرف صلى على حليم الله والعبار رسيب يصال الهيشة زي عبت كده ويقول حزير شاف الجامعة ما ينشي حد يا غبان حد غريب قال اناك بكل انت مجرش ينشي العبادة بعدك احب قلت عيه يا عبدالله انت عيه قبلين اللي قال يا ابو العبادة خلوه يباته ليه لنا عندما خلقه قال له احب احب خاصة تعاليها يعني شو سعب بايزا يجه تقول يحدة اللي قليلة يتعالي والله ده ده مخافتي ده, ده مخافتي قال لي قلت الحجرة قال الله الله انه عمدتنا بخلق الحجرة حجرة بأحد عبد الحقام كيف يخش نجل وقت ثم راشرة بزر ساعة وكان كده شبطين من ثلاث رجلها وكان رجلها نجل رجلها في جلوها شبطين من رجلها على ما رجل قال الله وكان دعين الزعناء ورئيس الروحة ودعين الأنبياء مش نفعه هذا باري نفعه جد القلب مش بديت بديت. ما عملي عملي. من البيت ولا بنجيب لا لا اللاعبين الملاخ عند عبد الله قال له فوقك انت الان انت قال عجاج عبد الله اروع تراتي على عرض وكذا والمغاده جت يعني متلاها تنكتب غضب بس غضب قوي غضب بتاع يعني شلون ليش الحكايه دي اللي بتقالكها <تصفيق> يا, على على على على سبحان سبحان يا رب إما احنا خالระ fuam كيدا من عرب وبيع راسيل ماون كيدا امدينيني عبد الله ميمغان برافتك عرفتهم المكتر قال يبقى خلاصة على عرب الوسانة ويعابiquer الرسيل واهل بيتين لو على حول الوسانة قال في سناقئون لأم نا prat Listenof ari Allah الحجلاء مكرتيette هم من احknowي يخليم حتى يقاط نكون ف Live يباني يمكي يأطلع الشخير بزعر ويقضيه لعبد النبي سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه سبحان الملك القدوه ثلاث مرات ايه هو حايد حيث مش قاسة صحة ميمينة اللي هي عمرات خالف عبدالقب الان صحة عبدالله فانزل شمي عن ارد معي فتهادت حدوثها ديه مع السابة للناس وقال بالله وبعدين عبد الله قد أطوله على بذلك ملا باقيته ايه حسان لك سوى بشي فقام بطوارده جاي اللي في الغرف على شمال على شمال وصور من الوارف بسان بصان برح جماعة من نادي يتعامل قامل رفض رح مسكي بجيبه ويهد من يمينه ويهد من حداله يمينه غراحة قال ايهدت جاي قال ايهدت جاي يحيوه على يمينه ايهدام راح واحد طلب مال وواحد طلب مال وقعد على يده اخذ مال راح كل تاكل ابنه وراح يقعد على يده راح يقطع هو ما بتعاطي الصراحه من عنده وبعد شويه جاء واحد وجد بيجي طلب قام عذرت كذا مره زمان طلعت هو راح من اجل فقد غفرت فقد غفرت فقد غفرت فقد غفرت فقد غفرت يا زحيب الله بالغلب وضعب شوية اعجبت ما ديه يا اهل ليه ليه قالوا ما تنزل الله على الليل عشر اياتي من اقام اينا بقليزنة وليلة من قرأها ولم يتبدأ فيها ثم تلعب ايهل اياتي كان عجبت عدوم الليل الليل تنازل عليه يجيب كده يا واعجبك برحمه العظيم ثم قوه الحال والملك السلطان الحمد لله والعافيه في جسدي وادعو لي ربي واجعلني في الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير الله والحمد لله, لله ولا الله والله اكبر الله اكبر سبحان الله عظيم لا اله مع امنته بالله لا ثم يبدا مذاكته ثم يخرج اجواء العقل ثم بتنطق بالوعي لحد حين يسال ايه الملائكه لكن الكلام ده كله ضروري انه يجي اين لا من النوم يفتح عين على وجه الله ويرسل فيها منوعيد الولد فتحضنا اللقاءات يعني انت بتسمعها او هذا معناه يكفي لأخيانك ويمنى تبهضهم على جيدين الذكر معناه ايه يشمل الطلاق ويشمل ذكر اللذان ويشمل الطلاق اللي هو الذكر ان اتذكر الله ذكر لنساء يعني اتذكر الله جدا نحن نعيشه على الارحات لا يعيش ان اتذكر المده والحجاب والحجاب ايه ايه ايه يزكر اتراج اتذكر ايه اتذكر ايه ذكر بالنساء او صلاة اي تراج الكرآن او صلاة او حقا طاعا بتأذيها فاينت انت بص لكتان لان احسن فاق الساعة للقسرة في هذا السبع اللي عزيز ربان المخصص هذا باصلها يا رب انت خارج الساعة والقارب انت اخير الناس يتفاقيني هدين يمين باينت باينت المرد العزة يحرق الخارجة كله البديئة الارض والساعة عشان ليش يميني دين بلادي الكوز يمين تاني باكدها للحجاعة في المعطلات الاجتماعيات والقارب لا يجب انه لا يا فنالد فإن الطاعة للأقلية تهمي قصة على طفح الجنيه عن التحدي اللي ينحن في الدنيا وحيحنا في الأخرة اللي ينحن في الدنيا وحيحنا في الأخرة اللي شاء في الحق هنا حيحنا في الناس طويل وضعين قلت منعني اني كانت في النار في فترة يتفعني وحفش معه سبيح الدنيا طويل وعريب يسوم هيدا وقلت في الأخرة يا فنالدين داخل الماء الله يجي العرب يا الله إليك العمى الله يا العمى تبقى كده يا رجل السر يام ياما كانت قلب البركة والبسر عارف يا الماء, الماء يا لما تنشى بسر الدريو برد الماء كان يؤتيها العالم يوم اليوم حتنشى في البركة هالوقنا تنشى في يا بركة ليه بان زارديك واني يتبعيات ولا أخوة لما تنشى تعالين ترى أردهم على مدواتي وانا نصر إذا أعلم ربنا إلينا كمعنا من إياه ينجي الإيمان بالمشتر <تصفيق> والشيد عبد الله فيه هذه إيه لا بأي القرآن يجبكم مرابد إيمان للإيمان أما حيو ينجي لي أنا أعلم يا ربكم فأمان يا رب نخلت ناس فأعد ما سمعنا من إلي أمان تمام يا أتعلم أبداك أبداك أغفلنا في مبانا وكفر عنا سراثين وأتعطانا مع الأمراض أتعطانا على رسلك إستعيكينا في الأخر حقا ستعطانا يقول يا رب نجيه تلبي عملت ايه الابن عملت دائرة. ايه عمل قال لي ميش يستكركه يستكركه على جنوبه باينين محليم قال ايه الابنين انه لا عمل عامل حامل الله قال لي عن ايه عطنيه على انك كان ايقف في انسا من قبل الكلام ديه من ايه الام من ابن الاداب هان انت في مرأة في قان اللي كلام لها خليل اولي ذكر اولي تنهبكم من بعض اولي ذكرهم كل واحدة جان عبد من العباد اه ثلاثية امرأه عبدهم في غالة راجل غالي تأير خلاط يا رجل انا منكم من ذكر اولي تنهبكم من بعض تالذين اعمل من العزر الى انصار لاكتا السلام عن ان سؤالي الاجئة تسليمان والهدوة السبيل لا اهدوا في سبيل انت بتعبه للطحادة لاكتا السلام عن ان عامل سؤالي لايكتا لاميها الجنات من تحجرها فقال من انجل الله ما ليه هرأت ربه في الجماعة دي اللي انتا بيته بالجنة يكفر الخضر أولي الحديث قال الله يا غرب انك تقلبه اللذين كافر في البلاد ما يضراتش خليهم يجري موت مساهم قليل متعة بسيطة مؤقتة هم الراحل جهنم وبيت المهات من اللذين يبقى وربهم لهم جهنات الدولين ينتهجها من جنة الله أكبرك ياه وما عند الله ساهم أبرك هنا حاجة النمر السلم سأكفاء نسمت ليه ويقول لك الله العزيز لا حد قلبها قطع يا قلبة الحال احنا بشيه الناس دون عفودي يوم الحسد يا سيكلمة يقول ايه عتحت الحد عن الوقتين ليه حسد قال كان صالحا مؤمنا وربنا يوفق عليه فلا تحسب ما يعده وإن كان غيره صالح وربنا مديني دونيا فلا تحسبه على النار اللي حدين لأما اللي اقول غارهم يأتونه يأتونه يأتونه وليلحيح من الامل تتاوثى وعلى الامل ايه يأتنوه كما تأكدوه العام والمال مدى الياره من كانت الضلالة اليام لله رحمن وقته اذهبتم في حياةكم الدنيا تتبع بندها فاليام بتتبعونها على دوله يبانك تتبعونها ليه افر الخريط احضروا على المجبح حيث بحيث وهي مش بالطريق واحد الدنيا قدرتين مخريط لا يأكل بحيث فالخرين يجارب حاجة يدرب الكلتين يجد الكلتين ده ده ده ده مكتر يحضر فيه يا ستريك بحضر ده فعط حد حد حد بيه ده بحضر ده حد يا تف واحد كافر قادر يتمتع ايه بالجنس بالمال بقشيره شيره كفاء سيرت لجهاله فسالحا طلقة حدده لما الله رجع عنه ايه سالح وإنسان ما يستعبش سيره من جايع بحضر الله طيب ايه يا عزينك الاخر خالص مهده لقاء اللهم لأزي عبدالله جهدنا من الناس يتر يهدئ الثامن وطلق الثامن هيرف الحق تتر مطرانيه يهدئ لك لمن يقول بالله يهدئ عليكم ويهدئ عليكم فعشرين لا يستعيب أكثر من قيلة وليك لم أدرهم عند الربين بإذن الله عبدالله جهد الآية تحي الأخيرة قالت الله رأسي الشعبان يا أيها الذين أصبروا وقابروا ورابطوا واتاك الله على علاكم كتل حين ايكار تبيني السابر يا النصر القران بيت في حكي في كل حرف له حكه مفيش عشو مفيش لا اسم الله تعالى استغفر ربي يعنسني قبل كل مرقب عليه الخلق ترق عن المشارع الصبر على بلاوي الذاتيه يا اخوي اما المصانعه نعمل ايه يعني الان جرسات نرفع اسمه هل ملاك اتعيب فيديك وانا الايال وانا عيب سوقت احديث دعا تقليد حق اسبر تقليل بعطلين اسبر الانيه بتاعت القشعة اسبر سابره باك سابره باك نحن بالحالة قادرة ديان قدام اعذاب الحالة ديان فلابد من حاجة لها المشارعة ودان الحالة تضيبها ربنا في الصبر هنا بعد قابر المفاعلة دي تتجي المفاعلة نعلم عن غير اتألم الله وكأن جاءكم البلاء في ذاتكم تصبره وان جاءتم بلأتم وعنم عليهم فصابره وجامده وصايمه قلع في الضعب عن اي الخمسة اتوشها لكاين من نبي المتواتل معه ردين كذير او قتل لها يردين كذير ياسرد بيون منسولين للرد متلبيين على ايمان دمع يا احمد ان اترى في كل الله ونضعت ان اتتتن رياء يحدى الصابعين تبع رابطه المنابطة الحلماء قال انها الثلاث الخمس محظى وتعليم دين الله ومال من دم دي وحكمه وامر على بعضه عامل بيت الله ثلاث اسابيع والمرضات من المياه المربعه عامل علي لا لا والريح حلو والهدوء مش عارف جاي اتفادى في اتجاه ثاني بتاع التيل والصناعه في الحاجه ده لا تذا في ده لسه دين الله ماشي ده غير ما الكل يعين برومش البير ده يبرق شوف اي حاجه ما ظلو اطلع بيت عايز عايز الصبر فينا هو في ذاتنا والمصابرة معالجية انه علم عنك ببنى ما تجينا واحد عندي امان ومتبعين رايزة الصبر مهاش حاجين من ايه بقى لابد من ما لابد من ايه المصابرة جدنا البيت الزجرة عاجة صابر الديان عاجة صابر قد والله هكين عبابته عاجة صابر اللي مش هيسبر مش عاجة اللي مش حيطان مش حاجة اللي يقال يا يدي تحمل كل الدين كله يابا الصبر والصبر والصبر في الايمان لا يوجد من تحكي لا شكره ولا ما تشكر يا ملائكك فتقول الدبان الجمال على عيون وفلم على شمالك رجعت سبسه تاني برأسه نستريح قال لي اهيه انا الراجع العالم دمشي قال لي يا رجل انت انت ردنا ده عدد يحاعد في المكان فيه الماء يأغل. قال لي. قال لي انه منيك كنز الرجال وعن شمالك كنز المال قال مش قال لي معلمك قال للجبان قال لي هزا كنز الرجال المسكب المسكب الرجالة بطيان العلاف المسيان بعد الأعمال في الدنيا يجبني والناس فهو أردون جنوبة هزارهم مرأيها يا لأ قال لي والله قال لي المال والطعام والشرب المنطقة والألالي والمال كله يمشي حياة مش جئ حيث يبتعت المجميل على شمال قال لي قال لي فين كان نهاية الرجال وفين كان في الوصف إذا بسطت على اليمين اتفاعج بكامج الرجال إذا على الشمال اتفاعج مشهد المال ويأترك في المال فيه في اللي شي الدنيا هذا ايه ما من بطولهم ما دخل في اطواعهم ثم خرج من ينسلهم فيه واحد من قدرهم معيات معيات كان اللي لم اخده ما يجين هرة في كارتوك اللي يقتع في كارتوك نو كانت من مدارة ما لك في قاعد مختلف جنب الجحمة والترخم بجنب الثاني كان هنا حروب ماشي فبقى رأى راحت بالحروب من الجهاز وقال بالله سيقعد من الجهاز الفروزون هنا الفروزون القاوي هوين من حيارات قال لو الحمد الكعب ويلاك حبيب فالتوصي من الجهاز قال لها العزيزة هالي هي ببط المحرم والحيط لهم يتبقى من الجهاز مع واحد قال لي خيدي الجهاز اللي توقع دهال قبل ما بقى يقول عندما الحج يقول يا عابد الحرمين يا متغنمات الحرم يا عابد الحرمين الابصر تنع العلي فانك الى رسل العند من كان يتعبه او له قيلتين يقولون يا مصري من كان يخدمه بجميعهم يقولون هذه ما انها تتعبنا ريح العبورة الحلم ونحن عبيرنا رهب السنابت والذي عبير الأثيان ولقد أتانا للمقار بذينا أي صحيح طابق لا يكذب لا يستغي تغذير أحد الله فيه أن تمرين حريالة الأرض هذا كتاب الله أن تخديننا ميت الشهير وميت مئلة هي عايزين الخلاف والكلام انت اللي قاعد عندك بجنب الكعبة لو يشفتنا دي نعمة بجنة عن الاعراض وعن البلاد الزايد فاعتقد ان انت بتلعب جنب الكعبة لاني مش وقت لقات في الكعبة الان صحيح ان يا راك عبد الثالث كل بلقة ماما في حرب وضعات لفيه بداع عن البلق دون يسيرك باليجب علينا نحو اقديل الله واني اخبره جنب الكعبة اليها ربي يسيرك انت عمان يكون هناك في الريحة هنا بديد يسمينا بالدناء الآيارة لنا انت عملت على في جنب الشعبة لقد قال لك احنا نقرنا بالدنائينا تتكذبه الخير تتكيرك بالخير تتكيرك بالخير تتكيرك جنبكك ويحنا بيجرد الزين نتيري لها الوقعة فا اعترنا به نسعى انت عايز ونحن الانقام هذا كتاب الله ينطيكه باينانها كتاب الله بيانتك لأمني الشعيد لا تقاش مين الشعيد احياء اللي يقول قبل من مستوى فرنكيب ليقطع ثم من ضمن الضلاء اللي احنا يجب ننبع عليه من ضمن الضلاء بجيها بسول بسول اللي ايما في امهاليك من فكتين الرسول اللي هو الابتناعين بقى لما اللي ايه كتابة اللي يجيها بالأدم كده كان من ضمن الأدى اللي كده سيجي اسمعك قبل ما يتعب مجر شوية فلاترت اتباع وراح يجي لحد الأصحاب السعب بن عبادة وكان حكى في الأمر لها دي مريكه لما شعهت ولا ميته لما شعهت او مريكه لما يأيض طيب و لكن الأمر قمر شدت في التريس على مجلس فيه مناكسين و يعيوه ومسيكين ومسيكين مجلس خلف يجلد عبد اللهم عند الله عبدالله يدى سنوك مريكه يمحيز أمر رسول كرسا ولا كرسا قبل مريك عزول العيانة المنزل دائم الله ما عليه السلام قلت بسيطة العباد اليهيد المشركين والمناتقين عن حرافك لذا انا قال من الله يا عبد الله من قليل اصل من الله اسلامة اسلامة اني لكن من الله نبيل المدير قعد الله انا من من أن عبد الله من قليل يجن الحفظ قال لي احضر الان المحمر بتاع فريحة مساعد نجات المدية من حفظة لياسة خلاصين قال عبد الله من الراحة القطاري فالأحد قال لي لله العجل من رحة مره رح فيه لا قتل من رحة بيه يجرم اعقب علي من التفين اللي قاعدين دا زائمهم فالجلس ما لقتل حمر على رعب حتى إني المسلمين مزمد دارب بيهون كفارك بعض حتى يجرم دارب بالجريب يامي عام وقاعد يقول ياريب تكتب بكل حين دا عجل عدق في جهوس على سعد امام المريض سعد امام ضعيف وجمال قال يا سعد شوف سعد امامك الحقد انذا عنده اعضاء مويه كثير من لا العب صاحبي لا يحس كيف الاخ قال غاو شوف ان انت اني مداوغ والله يوم اللي ريحه امره انا اتجول فيك سنتي انت عرف مؤلاء انا يا سوالا ارتك ببادل ارتك اشفت عليك قال لي الشؤون والله لو تعرف الحقيقة ما فيه حقيقة قال لي ايه قال انت قبل واحد فاصلين بحنا فيه ليلة الانصار في مؤهر الحي في جمعنا انايال اكثر من المثال وعقدنا الى الثالب بعد خرج بالألماض حدرها بيحقوا مطيبه شو تقريب حال العرب كلام انت من ايه من جد رسال ايه احكى ايه ايه ايه المسلمين فقالي خلاص لها زائمة لانا ايه رسول الله هالراجل بيحتكد باني اختلابت جدا مجدعه شاهرة بيحتكد عليه تعذيره انا خلاص واسعة من اجلك انا وحده من ايه ايه ايه ثلاثة اجواء واتسمعين من الذين اقلتوا كتاهم يشبكش ومن الذين عشق الادم سافيه امي فقالي تصميره يتفقين من ذاتي من عاجل ايه قالي بيه بقى من اللي هو آآ عشان قصير ووصلينه الرابطه والتأكد الله العلاق باللعين اللي الراجب اللي خاد الجوار يعالج وراه نظر يعرفين هنا مثلا العبد الله باللعين مش قال لي ايه كان غير ذا بلعين عليها العبد البتاعة قال لي شكرا الله لك فالله لك المصحة قال انت آآ الحاجه عايزه اقول لك حاجه كناظر اشوف كل الجامده دي جت انا انا عايز انا انا على علم على علم حدث في رسول الله صلى رجلا جاء الى ابي ايوب عليه الصلاه والسلام ان الله طلب اليغثه في سبيل الله فانا في الحق لا ادني بعمل اذا علمت ترى تقول اي يعمل حاجه حتى ما قال لي ماذا؟ قال لي الله تذكر الله ولا تذكر ما تفتجي قال لي الله لا يستطعت ان تفهم النهار ولا تفت وان تتهجد من ولا تنام وان تذكر ولا تسقط ما بلغت عشر معشان مباهدين يا <تصفيق> الله سنة قال عليه حبيبها يا أبيها النبي من رسول وصدر ورابطه نستطر الله لعلك بالدعين سنة قال عليه الحديث يردك النار على كل عين فهي دليل لا يردك النار على كل عين فتكن غشيه الله يردك النار على كل عين هجمه المحاربين اللهم ادم في ايام الان في الشيره امام والاصول التي تاتي من ريال مع اتباع اصول المبرد لانهم امام ظاهر اي